سيبني فضل سيبني من غير ما تهددني عمرك ما تعودني ولا من غير قلب يعيش يعني قلبك باعني وقال جنبي بتودعني وانا قلبي بيوجعني ودا شوف ما بتبكيش ولو تسلى بتفضل لي عامل لي يحصل لي خلي الله يخليه is mm -hmm. انا وحيده بتبكي في بلد فاضيه بعد النهايه حر بعدك انا واحده ضعيفه خايفه وساكده تايعه وضايعه افهم بعدك ساعه ضاعت انا طفله وحيده ماشيه بتبكي في بلد فاضيه بعد النهايه تحر بعدك أنا وحدة ضعيفة خايفة وسكتة دايها وضيعة افهم بعدك صعب يا حبيبي انت عارفني اكتر واحسن مني الوحدة تقتللي واجري من تاني علي Omii tuk 60 000 viskas Allah